ولهذا أين التناقض في علماء المسلمين؟ أين التناقض في علماء السنة؟ ليس عندهم تناقض إنما كلامهم واحد لأنه كلام ينبثق من كتاب الله وسنة رسوله. الله هل كفروا يوما بالقوانين الوضعية؟ ثم هم يضعونها الآن هل كفروا بالدساتير؟ ثم هم يصوتون عليها الآن وما لم يصوت عليها بنعم؟ فإنه يكون كثيرا ونقول من على هذا المنبر إن التصويت على هذا الدستور بنعم جريمة كبرى جريمة كبرى اختيار للجاهلية على شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى أتدري ماذا لما تقول نعم تقول نعم للديمقراطية تقول نعم لسيادة القانون تقول نعم لحريات الفكر والاعتقاد تقول نعم للمواطنة القائمة على غير تمييز بين مسلم وغيره لو قلبت هذا الدستور في كل بنوده وفقراته وكلمته لما وجدت الإسلام مرجحا في قضية من القضايا أعطيني إنما القانون هو الذي يرجح في كل بنت حتى العقوبات فإن العقوبات تكون بمقتضى ما يراه القانون إن رأى القانون عقاب الزاني عاقب وإلا فلا إن رأى القانون عقاب السارق فنعم وإلا فلا ليس هناك مادة يكون الإسلام فيها مرجحا ليس الإسلام مرجحا حتى رئاسة الجمهورية فليس من وصف الرئيس أن يكون مسلما فلنخطر الرئيس حتى ليكون عندنا بند في بلد مسلم أن يكون الرئيس مسلما لا لقد رفعت مادة الإسلام ومادة الذكورية فلو اجتمعت إرادة الشعب على اختيار الحاكم وكان نصرانيا أو امرأة فإنه يجب أن نسمع وأن نطيع هذا هو الذي تسمعون عنه من العلماء والمشايخ على القنوات الفضائية أن صوتوا بنعم نعم لماذا نعم لماذا ولا لا فإننا لا نشترك في هذه المنظومة الجاهلية فإن الاشتراك فيها تعاون على رفع خضرها فلا نعم ولا لا إنما نعم لشريعة رب العالمين إنما نعم لوضع كل أمر جاهلي تحت أقدمنا فإن قال قائل لكن البلد ستضيع وهذا من باب المصالح دعونا من شريعة مصالح وفاسد اخترعتموها وتركتم شريعة الله وكأن شريعة الله حين أمرت بالحكم بما أنزل الله لم تأتي بالمصلحة وكأن الله حينما قال أفحكم الجاهليات يبغون لم يأتي بالمصلحة إن المصلحة إنما تعرف من قبل الشرع إن المصلحة إنما تعرف من قبل الشرع وإن المفسدة لا تعرف من قبل الشرع ولهذا وضع العلماء لنا قواعد جليلة لنفهم بها قضية المصالح والمفاسد ببساطة جدا وإن شاء الله سيعلمها كل واحد فيكم أولا ما ضار الأمر فيه على أمر الشرع فإنه مصلحة كله خالصة أو غالبة فلا ينظر فيه بمنظور المصلحة أو المفسدة جميع أوامر الشرع مبنية على المصلحة اتنين جميع نواهي الشرع مبنية على المفسدة أي المنهيات نهى الشارع عنها لكونها مفسدة خالصة أو راجحة وعليه فحينما أنظروا في المصالح والمفاسد أستخرج الأوامر والنواهي فما سبت أمرا أقول سمعا وطاعة وما سبت نهيا فاجتنبوه فما أمرتكم به من أمر فأتمنه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا وما أتكم رسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا وما لم يرد به أمر أو نهي فإنه ينظر فيه في المصلحة المرسلة وشريطة العمل بالمصلحة المرسلة التي لم يأتي أمر باعتبارها ولا أمر بإلغائها شريطة العمل بالمصلحة ألا تعارض نصا شرعيا ثابتا في كتاب الله أو في سنة رسول الله وعليه فإننا نقول الديمقراطية والدستور والحكم بالقوانين الوضعية مما أمر الله أو مما نهى الله أو مما لم يتعلق بها أمر أو ناهي الجواب من كل مسلم لم تلوث الشبهات قلبه ولم تعمي الشهوة بصيرته سوف يقول أما الأمر وأن يحكم بينهم بما أنزل الله وأما الناهي أفحكم الجاهلية يغضون وعليه فإن الدموقراطية لا يصوت علي بحال من الأحوال لا إثباتا ولا نفيا في التصويت وإن كانت نفيا في البراءة منها